ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما ان أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أنفسه الذين يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حب لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميع وأن الله شديد العذاب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 كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ